يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء. قل أنتم في ما إن أجل إذا جاء. وله أن kum mm -hmm. Oh! Okay. Uh -huh. Yeah.